تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لَوِ الطَّلَْتَ عَلَيْهِمْ لَََّتَ مِنْهُم تِارَ وَلَمُ لِئتَ مِنهُم رُحْبَاء وَكَذَلِكَ بَعَسْنَاهُ لتَشَ أَلُ بَيْنَهُم قَالَ قَائِلُم مِنْهُم كَملَ بِتم قَاوا لَ بِثْنَا يَوْمًَا أَوْ بَعضَّيَو وَنُورُ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَدَعَوْتُ أَحَدُكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى لَيَأْتِيَنَّكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَيَتْلُ الطَّفْلَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَقْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا